إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نَعْلَى الَّذِينَ أَصْضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأُوْحِيَنَا إِلَى أُمَمٍ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ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 فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَي تَطْمَئِنَّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمَهُ وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبنا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء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 قال لأهلهم كثو إني آنستنا لعلي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوبين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 وَكُنَّا نَحْنُ الْوَالِفِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمْمِهَا رَسُولًا رَسُولٍ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إلَّا وَأَهْلُهَا غَالِمُونَ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 من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قل أرأيتم إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارَ سَرْمَدَنَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكم بليل تسكنون فيه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 قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انما فاتحه له تنوب بالعصبه تنوب بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 قال إنما أتيته على علم عندي أو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أُوتي يقرون مثل ما أُوتي يقرون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا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 وادع إلى ربك ولا تكون أن من المشركين ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون